بسم الله الرحمن الرحيم صادق والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منادوا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 هذا لشيء عجابا وانطلق الملأ منهم انمسوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرادا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 رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعادون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 واحدة ما لها من فواقف وقالوا ربنا عجل لنا فطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن سَخَّضْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِصْرَاخِ وَالطَّيْرُ مَحْسُورَةٌ كُلُّ لَهُ أَوَّابًا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ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 تحكم بيننا بالحق ولا تشتق واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفل فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى لعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا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 قُرْقُطْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُؤْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوابا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 وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل وليس عهد الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب جنات عدن مفتحه لهم الابواب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 هذا وإنا للطاعين لشر ومأب جهنم ما يصلونها فبيسَل منها هذا فليذوقه حميم وعساق وأخر من شكله أزواجا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 ما انا نذير مبين ان قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 نك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لا أمل